هلم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مضرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن إعراضهم وتكذيبهم واستهزاءهم لا يفيد لأنه سيأتيهم أنباء ما كانوا بليل يتعجئون وأيضا فلن نؤخر الإنذار إلى مجيء شيء بعد الآن ولكن نقول لهم ما حدث قبل الآن وعدد لهم ما أحدثه الحق سبحانه وتعالى في الأمم التي جاءها رسل فكذبوا هؤلاء الرسل فأخذهم الله أفضل عزيز مختلف ثم يقول الحق سبحانه وتعالى أن إعراض هؤلاء وتكذيب هؤلاء واستهزاء هؤلاء لا يمث إلى حقيقة أمريكا ولا إلى أكت القرآن من شيء وإنما هو العناد الذي يمثله وجعدوا بها وابتيقنتها أنفسهم ظلماً وعروة بدليل أن الحق يقول ولو نزلنا عليك كتاباً زي القرآنه في قرصات مكتب سوراءه من المحس المتاهة فلمسوه بأيديهم لكان برضو الكلام اللي هو عصل منهم الأنحى يحصل لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ان هذا الا سحر مبين طب ما هو ما هم ما الله سبحانه وتعالى لو قال ما هو ما قالوا برضه حتى تنزل علينا كتابا ايه نقراه ومش تنزل مش ينزل عليك انت لا يجيل نحن. يقول لنا من فضلك امن بالمحمد حتى تنزل علينا كتابا ايه نقرأه ولذلك كان ربكم سبحان رب هل كنت إلا بشرا مسولا وهو أنا بقترح الآيات ذم جميع الآيات ربي وربكم أنا ما ليش علاج أنا مستقبل فقط ما ليش لاقتراح لا ولا أي حاجة فبيقول لو أننا أنزلنا يوم عايزين كتاب في كرتاس في ورق فلمسوه شووه بعيدين طب أنزلنا كتابا في كرتاس ف مجال رؤية العين نزل كتاب وترصص من السمع دي مجره إيه إيه كلمة فلمسوه بأيديهم أم أنك لأن من الجائز أن يكون منهم عمي لا يرون الكتاب وهو ناجل فجب الحكاية أو الحصر من كل الشرك إيه إيه فلمسوه بإيه بإيه يقولوا إيه يردوا يقولوا إيه شوف الرد اللي احنا بنقول عليه رد له عام وله رد حكيم ولا رد يتناسب مع القوم الذين أردوا بالبلاغ وبالفطاعة وبحسن القول وطيابته يقولون هذا إلا من الله بعد كده يقولون سحر مبين صابت يقول يعني إيه أما أنه ده هو بيسحر الناس وإحنا ردنا على الحساب من أبل أب أبل رد في أخطر كلمة وإنتوا طيب مدام هو بيسحر الناس ما سعره كنتم إيه إش مئن على السحر وحل المسحور عمل مع الساحر مادم بيقف مثلا حيلكم على المعارضة ده دليل من الحق سبحانه وتعالى على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل تمويه بحيث غش الأفكار إلا كان أكثر أبصار من أبصار الجميع ومن العجيب أنهم هم وهم أبسط الناس بالفن القوم ومن أجل ذلك جاء القرآن معجزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم نبغين في الأداة ونبغين في البلاغة ونبغين في العلم بالأكادي يبقى أن الفلحة يبقى يعاركه جيدا الفصل بالفنون الكورج يعرف الفصل من الحطابة والفصل من الكتابه والفصل من الناس والفصل بين الشعر والفصل بين المدبوغ والفصل بين المورس يعني بقى طلعتوا بقى الكلام ومع ذلك لا فصل عليه ومرود كلام كوهان طب حاتو كلامك كوهان وتفو بكلام طب كلام مدلول طب المدلول ده يجيب كلام ينسجم مع بعضه <تس> ما يجيبش كلام ينسجم مع بعضه المدلول ده يقطع فيه كلمة مشاعم كلمة نبات اللي ما ينفعش. ولذلك لما ربنا بيقولوا لك أنا مجنون أهله بانت على خلق عظيم والخلق العظيم هو استقبال الأحداث لملكات متتاوية مش متعامدة ولا يصنعها إلا عاك ومدام هو انتمك خلق عظيم هم شاهدين به الخلق العظيم جاي من مجنون إزاي شوف الرب جاي منين لأن ما الخلق عظيم يعني يعني ملكاته متسامدة ليست متعاربة ولا يصدر عنها إلا كل شيء يتصف بالسلامة والارق والصلاح والقرب يبقى دي يبقى شغل مجانين مغصوب يبقى مجنون مش نافع ساحر مش نافع كذاب انتوا بتقولوا عليه ان امين الله باذن المثل مش نافع ملاش اللي وصل ده بيقولوا ان احنا عايزين نكفروا بس هتعمل اسرع كده بيقولوا نكفروا الكلام وونزلنا عليك كتابا في كتاب سلام يسوق بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين سحر بي شامل نقول له بقاكم كافريني بأنه سحر بي ولا ايه ولا شامل مم. وقالوا برضو فبحيك أخطى من طرحكم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا يعني كما يفترحون لقضي الأرض ثم لا ينظرون فب ايه ملك يعني الملك جنس من خلق الله غيب لا نؤمن به إلا لأن الله الذي آمننا به قال إنه في ملائكة زين ألف هجين وهم مكتورون عنه ألف ملائك في ملائكة يقوله خلاص يحب آمننا بإنه في ملائكة قولهم لو لو جين عليه ملائك يبقوا فاهمين إنه في ملائكة وفاهمين إنه فيه ملائكة دي يمجان منه ده المسألة ما إيش حسية الله ده المسألة الملك ده غايب وعرفت دي مين مما يدل على أن لهم آثار من منطقة السماء ظنت موروس أحدهم وسرقت نسهم وقالوا عيدين أملك فبونت إيه لعبادكم ملك ده المال ده وكان أمر حسي كنا نقول عرفتوا إنما أنا غايب غايد يبقى دليل على إيه على أن دين الرواتب الدين السابق اللي هو دين إبراهيم ودين إطماعيل وبقي في نفوسهم لم تكنش التغيير لأن دي مسألة ما تهمش الثيالة مسألة ما تهمش الثيالة طيب لما ينزل ملك قال لك أحنا لو أجبناهم إلى ما طلبوا وأنزلنا ملك لا قضي الأمر إيه قضي الأمر يعني انتهت المشكلة إزاي أم قال لك لأن السوابق اقدمت على أن القوم إن اقترعوا آية على رسول ثم أجابهم الله إلى الآية فكذبوا يأخذهم أكثر عزيز المقتدر. يبقى لو نزلنا ملك وكذبه بقى بعد كده يبقى لقضي الأمر لقضي الأمر بدون إمهال ثم لا ينظرون لا إيه لا أو لقضي الأمر لأن الملك لو تجلى وظهر على طبيعته ما تحملته كياناتهم البشرية ساعة ما الملك على حكثته ما تحملت كياناته البشرية إذا كان الملك بآثاره الدافعة وما أنه لا يزال غير لم أول منزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل في رسول الله ما فعل عنه أنه إيه ما ظهرش إلا أثر بس عمله مع رسول الله مش أنقض ضمني حتى بلغ مني الجهر وما رأيش حاجة ومثل وإن جبيله لا يتفتض عرضها وبعدين ذهبوا ألزم ملوني بكسروني وبعدين ربنا قال له إيه ألم نشرح لك صبرك ووضعنا عنك وذرك الذي أنقضه ظهرك الله إذن مسألة عمليا مع أنه ما له بالحقيقة الملكية ليه أم قال لك لأن فيه فرق بين البنين الماء البكري والبنيان الملك البنيان البشر ده يستقبل الأشياء المادية التي تناتبها كثيرا فإن جاءت له طافة أعلى منه ما يمكنش بدليل أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال له أرني ايه اليه. قال له ايه قال له لن تراني لن تراني مش لن قراب لا لن تراني يبقى مش المال أن نعمل عن داني إنه أنا أراس إنه ما أنت ما عندك شي ما كنت تراني ما عندكش علشان لو لو, لو ألم أرى كنا نقول له لنبوهن يوم إذن ناظراته إذا ربها ناظره ما عندك ربهن ألم أرى قال لك لا المنع منه إيه لاستقبال بتاعك ما ينفعشه وياك ماهو اشقال عليه وعلى إيه يلا نعمل التجريب فلما تجلى ربه للجبل الله تجلى ربه للجبل جعله كنت الجبل المتماسك تصل من ان تجل الله عليه جعله ايه تكت طب موسي مما يدل على انه تجل الحق للجبل وما تجلش على موسى فالجبل اندفك وبعدين موسى لما شاف الجبل اندفك خرق مصحوق يقول له يا اخي اذا كنت صعفت منه يتمن تجل عليه الحق فكانت تصبر على ان يتجلى عليك الحق كانت بجنيانك مفدرشي انه يتجلى عليه الحق مش هتقولي الربنا تجلى عليك على الجبل لا هو تجلى على ايه فلما تجلى ربه ايه للجبل جعله ذكر وبعدين وخرى موسى صائحا يقول له يا سيدي موسى خرى صائحا لانه رأى المتجلى عليه من الله فاللي يبقى مصحوط منه ياتي المتجلى عليه اي يمكن ان يستقبله ياتي المتجلي يبقى بيرتاح اذا كل تحول له استقبال لاشياء تناسبه واحنا ضربنا مثل لهذا في دنيانا العملية دنيانا العلمية الميكانيكية قلنا الانسان مثلا لما يدخل الكهرباء في البيت وبعدين عايز ينام عايز ينام عايز ياخد قانون الظلمه لينتصر بيه ليس في النور الصقل والصابيع ليه لأنه هو ربنا نسلعنا إنه خلق النور بس إلا خلق الظلام راطة يا كلام أكل الظلام لأنا زي المجتمع بس إذا له مهمة وإذا له إيه فاللي بيقولوا بقى الحضارة والدنيا والضغط يبقى تولي كده يقولون يا نا خذوا برضو نعمة الظلام ما تاخدوش نعمة الضوء كلها خذوا نعمة الظلام أيضا عشان إيه أعصفك تجد ونفسك تسكو وتبدأ كده تقوم الصبحية عندك نشاط ليه لأن بدو له إشاعات وجذبات وحاجة ديالها طيب إحنا بقى لما نيجي بالليل نام ننصح وعايزين نسحب الليل لأي غرض من الأغراض لحاجة أكبر وتبقى الدنيا بقى ظلما أنهم كسرن إيه نت نت نتلوش فيه لو نوقع ده ونعمل ده فبيعملوا ايه إيه عيسمان والناس عطوني الناس الكفار النور نفسه في حاله دي يا دوب بتضوا ضوء خفيف يدوب يدلك على مكان مفتاح النور مش كده اللي بيحصل لما يجي الراجل بتاع الكهرباء يركب لك ما يقدرش يركبها على تيار البيت ابدا يركبها على تيار البيت يعني ايه تتخيل على طول يوم يعمل ايه بيسموه فرنس ايه فر ياخد من القلم ويدي لا الضعيف لأنه الضعيف ده ما يقدرش يأخذ من القرض كذلك الانسان ضعيف، ما يقدرش يأخذ من الله مباشرة يوم يعمل بينه وصائف مش وصائف واحد يعمل وسط من الملك والملك يجي لمصطفى من الخلق شوف زي ما قاله عشان يقدر يأيه يقدر يدينه ويقدر ايه نتحمله فهم من تغفيلهم قالوا ايه في شراحة آية في القرآن وما منع الناس ان يؤمنوا جاءهم من هدى إلا أن قالوا إيه اللي منعهم من الإيمان إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسوله الله فأنتم بتاخدوا على ربنا أن نبعث لكم رسول من البشر ده لو بعث لكم رسول من غير البشر كثيرا دليل تتاخد يقولون إزاي بعث لنا رسول من غير البشر ليه أم قالت لأن رسول مصروف فيه بلغ وأسرد شروف بلغ بيبلغ منهج ويصبقه على إيه على نفس يوم لما يبقى ملك ويجي يطبق ده على نفسه يبقى أسوأ ليه نحنك والله يبقى عمل خير يقول له ها انت تعمله لانك ملك انه معنى ملك بارش تبقى ما تنفعش الأسوأ لتنفع يبقى ايذن لو انه عمل ملك كان يبقى الرب جاهز ولا لا أفل. كان يبقى الرب جاهز وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر رسوله كن ربا عليهم لو كانت في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا يبقى لازم في الرسول يكون متحد مع مين مع المرسل إليه في الجن حتى يصح أن يكون إيه أن يكون أسوأ ولذلك دي بتثبت بتبثي الألوية جيد أو بنوة الإله لأن إسراء المؤلمين يعملوا زي عمسانة أو عمسانة جيد وحسنوا يقولوا ما نغضر فأحلى حدثة بيبقى في خلق الإله ده مقول جيد إيش معقول يبقى الإسراء ما تنفعش ولا تنفعش وقالوا لولا أنزل عليه ملك إشعاعات وإشراقات الملك لأنه مش معدين باستقبال مثل هذا وتمسيه المسألة أو لأنهم جاءت لهم الآية التي اقترحوها والعادة أنه إذا جاءت الآية التي التي يقترحونا ولم يؤمنوا يبقى ربنا إيه تاخد استراضا عندنا عملوا ملك ولو جعلناه ملكا نجيبه على حقيقته ما تقدرش تستقبلوه يبقى لازم يخليه يخدع عليه اسم بشر يخدع عليه صفه ايه بشر ازاي طيب لما اتاك حديثه هو ايه ابراهيم اتدخلوا عليه فقالوا سلام دخلوا رجاله ولا مش رجاله يبقى الملائكه ما جوش على هيئاتها الحقيقيه بل جم على صوره مين على صوره الرجال ولا رجاله هما دول رجاله كده ولا لا طيب ستنا مريم مش فتمثل لها بشرا سوية ولا جالها جبريل على حقيقته مجنهاش على حقيقته طب الله على رسوله انه هو ده الفرصة ان يرى جبريل على حقيقته مرتين اثنين ولقد رآه نزلة اخرى عند صدرات الايه المنتهى عندها جنة الماء اذ يحشد صدرات عم الايه. وبقى كله يتجلل فصفة مين ايه صفة بحيا الكلدي بصفة راجل مسافر جاي عليه غبار السفر زي حديث الاسلام والايمان وراء الاخر يبقى لازم الملك يتأمثل في صورة وين في صورة بشر علشان ممكن اننا نشوفه طب لو جيه في صورة بشر نبقى نقدر نثبت انه ملك ازاي ده تجيش بقى ولو جعلناه ملك اللي جعلناه طب ويما يجي رجل ايه اللي حيقولنا بقى ندى ملك يبقى ما متنفعش الحجام وقالوا لو لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ومدام جعلناه رجلا يبقى اللبس موجود ولا لا يبقى اللبس هو موجود وللبثنا عليهم ما يلبسون يختلط الأمر عليهم برد وبعد ذلك يسل الحق سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جيم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستعجئون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاقب الذين سخروا منهم ما كانوا به يستعجئون إننا كما منكم كما, إيه؟ كما تذكرون قل يا محمد إن أردتم تصديق ذلك وما عرفت من الذي حدث للأمن المكذبة لرسلين اجعلهم يسيروا في الناس الأرض لو ساروا في الأرض يعرفوا إيه العاقبة التي عددوا قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين نقولنا زمان لو نظرت إلى الأداء القرآني في قول الحق كن سيروا ولا سيروا فيها ليالية او أياما آمنين احنا بنفهم ان السير على ايه على الارض لكن الاداء القرآن ما جابش على ابدا انما قال ايه سيروا فيه فيها قل سيروا في الارض معنى سيروا في الارض يعني ان الارض ايه زر لما تشير خدك بأنت في الارض الماء في الحوض يبقى المية بايه؟ محصورة في قلب الكون شير في الارض نبقى أنت محصور في ايه؟ محصور في الارض طبعا كلنا بناخدها زمان بإننا بنقول الارض مكان عام وادحنا بنسير فيها وخدمها على قد هذا المعنى لما كنا كناش عرفنا بعدين ان الارض غورة وان الارض معلقة في الهوى وان الهواء اللي كان بيحث بالارض ده من جنس من, من الارض ليه؟ أم قال لأنه مبئولة قدر فيها أقواتها وأول الأقوات في الأرض الهواء أول الأقوات إيه؟ لأننا قلنا زمان الأقوات يا طعام هس يا شراب يا إيه؟ يا هواء بالله تصبر على الطعام قد إيه؟ نصبر شهر تصبر على المية قد إيه؟ من ثلاث فيام لعشر حسب المية اللي عندك وتصبر على الهواء قد إيه؟ ولا لحظة يبقى إذن الأواء أول شيء من مقومات الحياة ولذلك لا يملكه الله لأحد أبدا وإن الواحد غضب على واحد ويحدث عنه شيء الهواء بل ما ينفع يكون تفتح لا انتهت المثال طيب يبقى إذن الهواء ذا من الأرض ماذا انقدر فيها أقواتها وأول الأقوات إيه يبقى قدر فيها أقواتها لأنكد الهواء من جن سنين من الأرض وانتى يمنا بتسير والهواء فوق يبقى انت فين فيها ولا مش فيه يبقى انت فين فيها يبقى لا اعجاز ادائي في القران الايه المره الاولى تعالى في لان القران انك كل شيء في الارض ثم ينظر واسلوب اخر يقول زي هنا كل شيء في الارض ثم ينظر ايه الفرق بين الاثنين احنا نعرف ان شيء من حروف العصر وثم من حروف العصر بس احنا عايزين ووالد بالحوط العطل الوالد قوله بطلق الجامع لمطلق لا بتجيب دا الاول ولا الاخر ولا بعد جاء. جاءني زيد وعمر هم دون لي اشتركوا في الايه في المجيء لي انما دونوا بعض جاي جيه دا قبل جاي الثاني قبل الاول جاي ما بيتحكم الحكاية دي خالق انما جاءني زيد وعمر يبقى من اللي جيه الاول دي وبعدين دي جاءني زيد ثم عمرو يبقى برضه عمرو اللي جه بعده طب وايه الفرق بين ثم وبين قال جاءني زيد ثم عمرو يبقى عمرو جه في جلده في تعبه على طول لما ثم قعد مدة بكره كده وبعدين بكره دي فاما دي يبقى في ترتيب وترتيب يعني على طول وفي ترتيب وتراخي يعني فيه مده لما يقول قل سير انظر غير اطلوب كل سير ثم انظروا لم قلوا سيروا فكأن النظر هو المراد من السير بمجرد ما سير بعوضوا خطوفة قرائية حكاية واعتبر يبقى جير سيروا الاعتبار انما كل سير في الارض ثم انظروا ان لا يمنعوا ان تضربت الارض للتجارة للزراعة للقاء احد للفصحة إنما ما تنساك ينتفق أكادياً برضو ما تتعمل إيه إنك انت ضده تستطفر وتتعمل يبقى إذا نوع الساير نوعات نوع المقصود منه الاعتبار فقط ولذلك السائقون يبقى يقولون ده عشان يشوف الإفره هنا ويشوف الإفره هنا ويشوف الإفره هنا ولذلك برتب المراتب إيه تبيقين للرياضة وصير في الأرض المصلحة أم قال برضو لما تصير في الأرض المصلحة لا تنسى امساك انك تاخد العبرة من ظن المصلحة قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاكبة المكذبين فايد هو قال ما قالش ليه قل سيروا في الارض فانظروا ام قال انك دمعة سنجيه وحيقول لهم ما اتسيريش اللي على كان النظر قال لهم بلت قلوا نتغاردكم نريحني الشام ونريحني اليمن ومش عليك ايه تبت يعني ابقوا بصوا بصاك الان ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله أكن الحق سبحانه وتعالى علمه السؤال وده الجواب من ما قاله ما تقولش قل لنا أنه تنتظر اللهم يقوله أنا حقوله الجواب ليه لأن لما يقعد يدير كل ما يقولهم وكل أفكارهم وأنتناقهم مش هيجدوا إلا أنها لله. الله قل لمن ما في التماوات ما انقصرش علشان لما نأخذ الجواب منهم أنك وبعدين قل لهم لله لن يستطيع واحد أن ايك ولا يمسألتهم من خلقهم إيه ما اقولوا بيه ربنا يكلنا ايام اذا في اسئله جوابها متعين لما جمل الجواب متعين يعني ما اختلاف فيه ده اي صح ولذلك لما انت تسمعهم كده تقول اللي عمل كده ما ياليك ليه لان الكذب عايز تحضير جواز ان الكذب عايز تحضير جواز اللي فيه وقائع بتربط الواحد عايز يجي قال نقول لا شيل دي ده لا بتقولهاش اي بلاشت اما تقول هل دي عايز عملية عقلية ولا مش عايز عملية عقلية اه عايز عملية عقلية ونزالك هو يقولك مثلا الكمبيوتر يصلا ما يجذبش ما يخيبك انه ما يجذبش لكن العقل البشري بقى يقولك لا دي بكسل دي بلاشتة دي وهدي دي بقى على ان فيه ايه اه انما دكر انها يبصر لا زي ما تقول كل قل لله ازاي ام انك لان الانسان لا يهتر بلا لذاته فيه فيختار انما يجب ان ينظر لما لذاته في الطراق انت مختار كلمه جلابيه بيضاء ولا كلمه جلابيه حمراء ولا كلمه جلابيه خضراء صغنط بيئه زي دي ولا لحظه مش عارف ايه بتجيبها بتجيبها مش عارف ايه مختار ان تيجي تيجي لك اختيارك ولله اعذفا تقع عليك الاحداث ورقبها. الله لدمت تقع عليها الاحداث اكيد بدون اختيار مني بجليل انها تقع علي احداث تقراها انا نفسي طب انا مختار اجيب اللي على كيفي انما اللي يجي مش على كيفي ده يبقى دي غصب عني ما علي غصب عني يعني ايه يعني اني مقهور عليه مقهور عليه يبقى في قوه اكبر مني عماله تفرض علي اشياء ولذلك قلن اللي ما يريد يحكم ما يريد ده هو سفح متزاوية في حياتك للإخبياء بس عشان التكليل انما بقي الحاجات كلها ايه بقي الحاجات كلها انت محكوم بها ابقى كل منين لله وقالك ازاي قالك كل حرة لك في الوجود تقع منك في سلط ما انت معرض له لأن اللي يحدث لي شيء يقع عليك وشيء يقع فيك أي في داخلك وشيء يقع منك يبقى كم حاجة صلا اللي يقع عليك ده ما في اختيارك طب اللي يقع فيك في داخلك ده دا برضه ما في اختيارك إما اللي يختيار في اللي يقع مني يبقى فيك ايه 찌린 الحركات اللي انت بتتعرض له اتنين مالكش فيهم اختيار والاحدة لتها ايه وأل اللي لك شعر اختيار دي بتزلي معك أم قالك لا ده محكومة بقوسين لاختيار لك فيهما ايه تم قالك ميلادك الاختيار لك فيه وموسك الاختيار لك فيه الله الله الله الله, الله. طيب إيه المسألة يجعل الله ولا مش لله بقى سوف تشاكر بقى ميلا اه يجعل الله كل لله كتب على نفسه الرحمه جاء ليه كتب على نفسه الرحمه ما ده من الأمور كلها لله كان المفروض إن اللي يعمل خاذه ما تعجبش ربه منه ولا يحبه أشفه فليعمل ينتقي منه بسوعة إنما شو بقى الحلم سمى نفسه حليم سمى نفسه إيه الحليم أمن الرحمه دي ولا مش من الرحمه كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالإيه خلي أفرح ولذلك أن ويعفو عن كثير يعني مش هعدلق ربك على الواحدة لا دورة بيعفو عن ايه عن كثير مدام الأمور لله كان الأصول مدام لله اللي يجي قهرا عن منعج الله أو محزا من منعج الله ربنا نقول أنك لا ما هي في رحمة في رحمة ايه أم أنك لعن الله يفتح لك في أن تتوب لعن الله يفتح لك في أن تنجب جرية ايه صالح تعمون وجوده بضاعه الله وعبادته ولذلك لما لما المسلمين الاول دخلوا في المعارك مع النصارى كثير من المسلمين كان يخافوا ويبيصوا مع المثل اللي كان له ان فلان فر منه وفلان فر منه كان عايز يلهي ويتثرب ربنا بيقول له لا ده انا من رحمته اللي فضل ليه لان ده هيبقى السلاح مش فينا بعد الان انه هيؤمن خالد ابن الوليد لما فارغ من كذا مع وسط ربنا عين للإسلام عمر بن العاص ربنا عين للإسلام يبقى الرحمة برضو لها مدخل في مسارة الدين ولا لا أكيد الرحمة لها مدخل في مسارة الدين كل ال... كل الله كسب على نفسه الرحمة وبعدين لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا غير فيه ساعة مسؤولة يجمعكم إلى يوم القيامة يعني يجمعكم في يوم ايه يومك يومك يومك يومك ضارت زمان ضارت ايه زمان هيجمعنا فيه والبن علشان ايه الفتاة يوم يجمعكم فيه ولا يجمعكم اليه لاننا سنساقوا اليه سوق سنساقوا اليه صحيح انا اجتمح فيه اننا ايه مجفوعين اليه مجفوعين اليه أمآل ده الكفار يوم يدعونا إلى نارجة عندما دعوا يعني منبثلهم من أطاق كاول وقفوكم إن لهم مسؤولون والمؤمن اللي شاعر بأنه عمل أعمالك يتبدي يروح يشوف الآيه يشوف الجزاء إذا احنا متعقين ولا لأه إلى أدت معنى إيه معنى فيه إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أمركتهم فهم لا يؤمنون الله الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون بقى, بقى عدم إيمانهم مترتب على خسران أنفسهم ده خسران أنفسهم متركب على, على عدم إيمانهم أوه. أم قال لك صحيح لو نظرت إلى الغايات وإلى الوسائل لو وجدت من الوكيلة تجي قبل الغاية لكن في التحضير العمل الغاية بتتضح قبل الوسيلة ازاي يعني احنا من لما نقول ايه زاكر تنجح ان زاكرت تنجح نقول المذاكرة تبقى قبل ايه قبل النجاح ده كلام صار ده دا المذاكرة جاءت بسبب النجاح لانك انت ما زاكرتش الا لانك عايز ايه بنجاح ومستحضر النجاح وميزاته الطيبة واحترام الناس له والمؤهل اللي هتاخده والمركز اللي هتعشغله يبقى الاول جه مين في النجاح وزقد للكده بآثاره فيه طب قعدت تعمل ايه في عشان تحققه يبقى كل شرط واقع بين امر بين جواب ذاك وجواب واقع فالنجاح دافع للايه والمذاكر ما بخل النجاحه أسعى يبقى ولذلك شاعر لما قال ألا من يريني غاياتي قبل مذهبي ومن أين والغايات بعد الوسائل بيقول لي ليس واحد يقول لي الغاية إيه قبل ما أذهب الطريق لكن الغايات بعد المذهب يقول له برضو دي فلسفة عجز فلسفة إيه أنت نبذت إلى الغاية قبل أن تطلب منك الوسائل الغاية أنك تذهب إلى الله جزائعا وجاب الوسيلة الوسيل امامك تنتون انا المنهيين الغايات قبل مذهبي ومن اين والغايات بعد المذاهب طب نبين لك الغاية انت اللي متمرد ومتنمر انت اللي متمرد وايه يبقى ايه خسروا ام قصوم علما من الله خلاص فهم لا يؤمنون ليحققوا الايه الخساره يبقى دي غاية وايه هو اللي هيبقى فيه غاية دافعه وغاية ايه واقعه وله ما سكن في الليل والنهار صحب لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار له كأن الوجود ليس فيه شيء إن أطلق غيبا يبقى هو من بسه يبقى وله يعني إيه له أعلم الله وقبله ضمير الغيبة نقول لله ما سكن هم قال لك لا لكن مثله دي عشان النظر الغايبة اللي بيحتاج دليل دي إيه لفما يا أبنا مش عايز دليل لأنه إن أفرق ضايبا كده في أعماء معاني العظم يبقى لا يمطرف إلا لمن إلا لله سبحانه وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار كلمة سكنة سين سكنه تأتي لمعاني متعددة سكن من السكنة ولا من السكون وهو ضد الحركة سكون استيطان يعني قاعد في حتة لله السكونة ضد الحركة والسكنة الاستيطان لما يقوله اسكن أنت في الجنة استيطان وكنا من بعده لبني إسرائيل سكونوا الأرض يبقى استيطان على قد يبقى هنا اللي معانا يسكن من السكون ولا من السكنان مشهور كده وله ما سكن في الليل والنهار فكأن الليل والنهار ظرف وكل الوجود مظروفا في الليل والنهار كل الوجود مظروف لأن الأحداث كم ظرف يا ظرف زمان يا ظرف مكان هنا بقول وله ما سكن في الليل والنهار جاب ظرف ايه ظرف ايه الجمال شكن في الليل والنهار طيب هي المسألة دي الظرفية اختار السيطان دي بتيجي في الليل والنهار ولا تيجي في المكان السكنة بتيجي في المكان, بتيجي في المكان. بتيجي في المكان. تبقى المكان ظرف قار يعني إيش ظرف قار ؟ ظرف ثابت لكن الزمان صحيح ظرف انما مش قار مرة يبقى ماضي مرة يبقى مستقبل مرة يبقى ايه هذا الرواية يبقى ظرف الزمان يدور على المكان ولا لأ كل مكان في الارض يلي عليهم مرة ليل ومرة نهار ومرة الجري من اللي بيدور على الثاني الليل بيتو والنهار بيدور على الميل على المكان يبقى كامل المنطق ان نقول ايه وله ما سكن في الايه في المكانتين ارض يعني او في السماء او في الكون او في الاخر تمام هو قال لك ايه وله ما سكن في الليل او قال لأن اه من مكان نفسه يجريتم في الزمان المكان نفسه يجريتم في ايه اذا يبقى الظرف وله المضروب له ايه طب هذا ان اردت الاستقاله من إلى السكنة ومستأ Kaibackى'و من السقول طب هو المتحرك إن من السكون وله وما سكن طب وما تحرك مشلك يطألك كل متحرك يقول الى ثاكل كل متحرك يقول ومش كل متاح يقولو الا متحك ثاكل اي Matteo متحرك او سيد الحركات الانتال الله الله, الله يبعيزن كليه ايه كل متحرك يشعر اننا مش كل ساكن يبقى الجنس العام ايه ما سكن وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم الله وهو السميع ساعة ما تسمع وصف وصف به الحق سبحانه وتعالى مما يوصفه به مخلوقه تفهم ان الجاه منفكه وانه في اطار ليس ليس إيه؟ ليس كمثله إيه؟ كمثله شيء نحن فقا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ليه ام قالك العلم متعلق ايه السمع متعلق المسمور والعلم متعلق المسمور والمنظور والمشموم والمذوق وكل شيء من آلات من آلات الإدراك كل سكون ما يبقىش فيها مسموع ده. المتحرك يبقى له ايه مسموعين يبقى خدمه والسل كل يتحرك ولذلك من قال انه وله ما تكن من السكون لا من السكنة جاء على مثال قوله سرابيلة تقيكم الايه الحر هو بس النباس عشان يكين الحر ده ويكين البرد اكثر لان ده في الحر بنقل عدتو اشتلك تقيكم الحر مثال لما كنت الشمس في, في الشمس او ملبس الايه تبع تل الشمس او ملبس ايه تبقى فيه وسطة بينه وبين الايه بين الشمس ام قالك وله ما تكن اي وما ايه وما تحرر على حد قوله صرابيل تقيكم الحر اي وان أيها الفضل قل صلى الله عليه وسلم أغير الله أتخذ وليا أغير الله أتخذ وليا همزة هنا يسمى همزة الإنفاف لما تيجي الواحد كده آه تشتم أباك انت بتستفل منه أن تنكر عليه وسهل الضخرة عليه وسهل يبقى مرة الاستفاءة يكون الايه الاستوديخ ولي ينكر مش عشان فهم المعلومة لا اغير الله اعتقد ولي اللي بينكر انه اتخراج ولي ام ان يكون الولي المتقد غير الله اه ان يكون الولي المتقد غير الله انه اتخاذ الولي ده, ده ضروري ليه امقلك لان الانسان كما تسرأوا عليه أحداث تدل على أنه قوي، تسرأوا عليه أحداث تدل على أنه ضعيف. وساعة ضعفه لا بد أن يقوي إلى ركل أشد منه. يبقى ضروري في الوجود الإنسان صاحب الأضرار أن يتخذ وليا. لي؟ أم قلت لأنه قوته غير جدي. مرة يبقى قول مرة يبقى ايه مرة يبقى غني ومرة يبقى ايه مرة يبقى عارف انه ايل شو هو بعدين يلاقي واحدة علم مثلا منه في حالات كتير اغيار ومدام اغيار ام قالك يبقى لا بد لحفاظ النفس الانسانية ان يكون فيه في فترة ايه ان تستخدم ايه وليه عشان لما ابقى ضعيف امال ليه الناس متحب بتخلف اولاد وبتخلف اولاد بخور هل هم دول اللي يدفعهم هم اللي يقولون من كداب هم اللي يقول يبقى له أصدقاء ليه يقول لك الأخ والنطبيق قال لك أن ولا لا يبقى إذن من طبيعة النفس الإنسانية لأنها من الأغيار وتبعر على أنها تفهم أنها قد تضرك مرة وإن قويت مرة يبقى لازم يتخذه إيه ولي هل لك تتخذ ولي من صاحب الأغيار ولا الشطارة أن تتخذ وليا من غير صاحب الأغيار يبقى إن اتخذت واني ما أقل لك ناصر اتخذ واني من مين لأنك انت بتقول انك انت ضعيف يمكن يمكن تتعب ضعيف فرص الوعد قلب طب ماذا مدام أجزت على قوتك أن تضع ألا تجيب على قوت من أخذته وليا أن يضع طب, طب ما يمسي إرافة ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه يكونوا يكون عن جهر حكمة وضع الأمور ناصر يقول له وتوكل على الحي الذي لا يموت. إن كنت عايز تتوكل صحيح تبدأ ناقص. تتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. وله ما سكن في الليل والنهار. وهو السميع العليم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى غطى في صورة الأنعام. الأمور العقبية الأولى التي بدأت بها الدعوة الإسلامية في مكة لأن الصورة التي سبقت صورة الأنعام صورتها أحكام وتكاليف وهي مدنية وقبل أن تجيء التكاليف والأحكام لا بد من أن يذكر الحق سبحانه وتعالى ما يجعلنا نؤمن بالمكلف بهذه الأحكام وذلك أمر كان في مكة لأن مكة تعرضت أولا في البعثة إلى إثبات الألوهية الواحدة الأعادية وإثبات البلاغ عن الله بواسطة الرسل وإثبات في يوم القيامة أمور تعلقت بها الدعوة في مكة وحين استقر هذا الأمر أنزل الله في المدينة الأحكام التي يتطلبها الإله الواحد الأحد بواسطة رسله المؤيدين بالمعجزة حتى نعذ أنفسنا إلى لقاء آخر في يوم القيامة الحق سبحانه وتعالى بدأ سورة الأنعام كما قلنا بأنه قال هو الذي خلق الصموات والأرض وجعل الظلمات والنور أساسيات الحياة التي طرأ عليها الإنسان فوجد فولا مخلوقا لخدمته ومسخرا لأداء الغرض مقصود منه لخدمة ذلك الإنسان وما دام الإنسان قد على هذا الكون أرضا وسماءا وكواكبا وماء كل ذلك إنما جاء ليصبت أن الحق قبل أن يطلب منك تكليفا أعد لك ما يعيرك على هذا التكليف الحق سبحانه وتعالى حينما يقول لني خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور يتكلم عن حقيقة لم يدعيها أحد في كون الله لأنه وجود أعلى ولم يدع أحد أنه خلق السماوات والأرض ولم يدعي أحد أنه جعل الظلمات والنور ولم يدعي أحد أنه سخر ما في هذا الكون فهل من المعقول أن يوجد هذا الكون الأعلى لخدمة ذلك الإنسان ثم لا يدعيه من أوجبه إن الشيء التاسيح كما قلنا في هذا المصبع نعلم جميعا من اتكره ومن اقترعه ومن, ومن يصنعه ومن ومن الذي أخلق الشمس والقمر والنجوم والفاجة ألا نعلمه أخلقها وأنكر ولا يعرفه أحد أبدا إنما ادعاها الحق سبحانه وتعالى ولم يوجد معارض له. فصحت له حق سبحانه وتعالى حينما يقول وله ما سكن في الليل والنهار لما تكلم عن الزمان واحتوائية الزمان للزمانيات أي الأشياء التي تحدث في الجمال لأننا سبق كلها إن الإنسان وهو حدث وكل ما يطرأ منه حدث وكل ما في الكون حدث أحدثه الحق الواجب الوجود ومادان نوجد حدث فلابد أن نجد زمان للحدث وأن نجد مكان للحدث أما مكان الحدث هو السماء والأرض واللي بينه المكوند كل طب زمن الحدث الليل انهارabi كل حدث لا بد له من زمان ولا بد له من مكان تكلم الحق عن الزمان في قوله وله ما سكن في الليل والنهار وتكلم عن المكان قال لمن بيت السماوات والأرض قل لله يبقى استحوذ عليها زمان ومكان وإحنا قلنا إن دام الحدث يوجد يبقى وجود يوجد للزمان يقع فيه ومكان يقع فيه فإن لم يوجد الحدث لا يوجد زمان ولا مكان إذن الزمان والمكان يوجد أنت فيما شاء الله أن يحدث الكون إذن لا تقل قبل أن يخلق الكون أين كان الله لأن أين زمان والزمان والمكان لا ما تقول متى برضو لا تقول متى ولا تقول أين ليه؟ لأن متى وأين إنما وجدته بعد وجود الحدث في الكون قبل وجود الحدث في الكون لا متى ولا أين لأن متى وأين وجد بمن؟ وجد بالله هنا نعلم أن أن المكان ظرف يعني شيء يحدث في الحدث وهو ثابت يعني شيء ثابت ولكن بالمكان ولكن الزمان برضو ظرف يوجد فيه الحدث ولا له غير القار يعني دلوقتي كان مستقبل قبل كده اللي كان مستقبل بقى ماضي وبقى أو الاول ماضي وبعدين يوجد حاضر وبعدين يوجد ايه مستقبل فانت دول ماضي وحاضر وايه مستقبل يبقى زمن غير قار اذا فالزمن القار هو المكان والزمن غير القار هو هو الحدث الزمان هناك الازرقين الثار وغيره ايه وغير الثار حط قال وله ما سكن في الليل والنهار قلنا المتحرك. طب والمتحرك اليس الذي يتحرك ايضا له فمشينا وله ما سكن في الليل والنهار طب المتحرك مش كل متحرك يقول امره الى سكوت كل متحرك يوم امره الى ايه سكوت اولهما أو ما سكن في الليل وما اي ما حل فيه يبقى مش من السكون يبقى من السكن يبقى من الايه منه ما سكن في الاي ما حل في الليل والنهار متحركا كان او سكن فإن خذتها من السكنة يبقى هذا هو المعنى وإن خذتها من السكون تقول ما كل سكون لا جد ان يطلب صحابكم بعدين يسكن باروش يبقى مش كل ساكن يتحرك انما كل متحرك يس. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قلنا إذا أخبر الحق عن نفسه بصفة من صفات يوجد مثلها في البشر فقلها في إطار ليس كمثله شيء لك سمع فيقال فلان سميع ولك علم فيقال علم ولك بصر فيقال لك مبصر ولك قدره فيقال لك قادر وقد تكون غنيا فيقال لك غني وانت موجود فيقال لك موجود وانت حي فيقال لك حي لكن هذه الصفات التي في كائن وعي التي في الله ولا في اثار ليس كمثله شيء وما دام وجوده ليس كالوجود يبقى سمعه ليس تسمع إذن؟ أما أنك يا أخي أحلى مشاهدة فلاكسين إذن؟ أما أنك الإنسان منا له حال حياته وحال طيب؟ في حال الحياة له حالتين حال يقظته حال وحاله نوم في حال اليقظة بنشوفه والبصر للقانون يحكمه قانون الضوء بسبب والسمع له قانون يحكمه قانون الصوت والموجة والزبزبة والنقل والعملية كله فإذا ما منت وأغمضت عينيك أنا ترى رؤيا وترى رؤيا وترى بها الألوان وإلا ما ترىت الألوان وتشوف لا بقى بس أبيض بس أحمر وبقى أخبر الله بأي شيء أدركت الألوان وعينك مغمضة إذا فيوجد رؤية بدون عينه ومدام كل البشر توجد رؤية بدون علمة بأشرف بنا كل مدام رأي بأن رؤي ليه لأن إنت نفسك بتسوق ولا إيه ولا كذلك يتحكم فيك الزمان والمكان وأنت في اليقظة فإذا ما لنت لا يتحكم فيك لا زمان ولا مكان ولا أزاي أم ألا تب أنا يوم ويا واحد في الحق واعد فعله وهو يرى أنه يضرب من أحبائك وأنت ترى أنك من عامل بين أحبابك ماذا حليت شديدي وبعد ذلك ترى رؤيا تشرق أو تشتيا خلص ساعة ولا ساعة مع أن المخ في النوم بيستغرق سبع توالى إذا الزمن ملغي والمعية ملذية والبته فإذا كانت هذه في الإنسان والطوايله تريد أن تجعل قانون خالق الإنسان كقانون الإنسان؟ سبحانه ما تجيش يبقى في إثاب ليس إيه؟ ليس كمشل شيء نعم بعد ذلك يقول الحق سبحانه قل وإذا قال الحك قل فهو أمر لرسوله بالبلاغ عنه انظر إلى دقة الأذاء في القرآن شاعة تقول الإنسان إلى كل فلان كذا وكذا وكذا, وكذا. حين أظهر رسولك إلى من أرسلته إليه ماذا يقول له أيقون له كل كذا وكذا ول Это ليسيبه كل وأيقول هو أعايزه أنت تقول له أبي يخلب منك أن تلقاه غدا في المكان الفلاني لما يذهب المرسول إليه يقول له إيه يقول له أبي آه يطلب منك أن تلقاه في المكان الفلاني ما قالش كل فلانه ما قالش إنما الرسول ما بيقولش كده الرسول بيقوله انت على سن ده يتقاشي الكلام من عندك كلهم ربنا بيقول لي قل كذا كذا وليس لكلها قل قل قل مع ان قول القول هو المطلوب هو لما يقول قل هو الله أحد يقول ايه هو الله أحد ما شاء الله أحد ما قال ايه قالوا قل هو يعني البلد اللي جاء بكين البلاغ اللي الرجاني كل هو الله أحد ما جاءت قل ليه أم لك ليدلك على أمانة الأداية في البلاغ عن ربك قل هنا بقول إيه كل أغاير الله أتخذ ولي الإله اللي مواصفاتك كما قدمنا خلق استمر الأرض خلق الظلمات والغور ولهما ما شكل في الهير والمهار أم قال لك كل الحجاجة أم قال لك إيه كله. ادعى للجواب يخرج منهم مش أنا أقول لا تتخذ وليا غير الله لا أنا عايزة تفعلهم هم أغير الله أتخذ وليا تخلي السؤال مطروح منك وما ومجمي السؤال مطروح منك فأنت على ثقة من أن الجواب لا يكون إلا كما تريد أنت ما تفدي الهمش القريقة لجوابك إذا كنت وصف إيه إن الجواب ما يكونش على كده تب وصف إن الجواب ما يكونش على كده لأمه قولك سيديره سفره وعقلها ولسانها عشان يلاقي جواب غير ده مش هيلاقيه طب قول اعلن الله اتخذ وليا اجعلهم يقولوا اسالهم كده اعلن الله اتخذ وليا لن يجدوا جوابا قالوا الا لا ليه لانه هو لحن لما بيقول بص الولي عامل بيه اهل ولد والولي عامل قريب اللي ينصرني اش كده طب انت وقريب ولي وهو عشان ايه المدجلي فقط حكاية بعض ما تقص اشبابي ان هو من ولى يعمل ايه؟ يفينسرش وان جالش لك يقول لك اسرقه عليه فاسرق سرق يعني ده حاجه ام ايه؟ ايوه اهو اسمه ايه ده؟ صرخ اللي يجيبه يقول اسرفه يعني اذام سراقه وراح يشوفه عايز ايه وش معنى سرق؟ امال لك لان سرق دي تدل على فتح الحدث الذي يتابع إن كان انتبه حدث نصد في نادي نداء كثير إنما السوريكي وخاوي كلا يبقى معناه إنه حدث إيه حدث جامد أول اللي يجير ذلك يبقى إيه أصرقه يبقى أزال إيه ومجرد ما يشوف اللي جاي ينصره يسكت يبقى من أزال أصرقه يعني جاي عشان يعمل إيه عشان يعينه ويخلصه من ما هو إيه مما هو يبقى الولي المطلوب الولي إيه أمقلة فيهم المنتظر مش كنت تبتخذ وليش لا اتخاذ الولي أمر فطري في الكون اتخاذ الولي الذي يقرب منك وينصرك ويعينك على مهمات الأمور أمر فطري في الكون. إنما الذي ينكره أن تجعل وليك غير الله بس إنما ولي لا نريد أولي أم أنك الزاك أم أنك يؤكد على الحق سبحانه وتعالى بني في القرآن إيه؟ والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الله إذا أنا لا بننفرش من ذي أن أنا تتكد ولي من الناس بس في إطار إيه في إطار الولايات من الله المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء إن ولي الله الله إذا أنا ما بننفرش لك ولي ليه ما بننفرش منك ولي أما أنك لأن فتحية الحياة هكذا إزاي أما أنك لأن الولي لا تتضب أن ينصرك إلا إذا وجدت لك فترة ضعف فإن كنت قويا وعجازك دي ما عايز واحد قمس إن كنت غالبتين عايز واحد إيه لغاني الله إذن الولي ما يطلق في اللي عندي إيه قم بالشدة طيب وهذا إذا إنسانا اشتوت له كل دوايا الحياة فيصير قويا لا يضعف أبدا وغليا لا يفتقر أبدا مش ممكن أبدا في جملة فطر ضروري اذا ما دام الاغيار قدامنا كده وبالشاب اللي طول تثبت له قوته ونظامي ثبت له ايه لأن الإنسان ابن الايه ابن الأغيار وما دام ابن الاغيار وبتجيله حالات فوق قدرته يبقى لازم يشوف له اي حد يعينه ويساعده وهو يستعد برضه انه يبقى عشان إيه يعين ويساعده الضغط اذا امر الولايه امر فطر ولا مش فطر لازم أمر والحق سبحانه وتعالى ما وزع مواهبه على خلقه في كونك إلا ليضمن بقاء هذه الولاية واستمراريتها. يبقى أنت واحتج لدى لأنك انت ضعيف فيد وهو قول يبقى أنت عايزه فيعوذ المهندس لأنك ما تقدرش تصمم في فيعوذ الطبيب لأنك انت لما يجي لك آفة في دملك ولا حاجة ما تقدرش تعمل فهيه تعدي المحامي عشان ما عنده قضيه ما انت عارف فيه الله يبقى اذا ربنا نثر المواهب في ثونه ولا خلشت واحد مجمع مواهب بل ده عنده موهبه والغير فاقده ليه عشان نلتحم ببعض مش الالتحام التقدم والتكرم التحام الحاجة التحام لأني بالله لو ما تنشكلوا فحمين الفحم حار يمكن لو واحد عنده موارد مجمع موارد ما يسألش عنده ولا يسأل عنده ولا يسأل عنده ولا يسأل ما <تصفيق> اللي يبي يحمي يسأل إيه؟ إن عنده زوايا حياة هو في زاوية واحدة وبعدين الزوايا في يد غيره يبقى هو ده محتاجه ولا محتاجه ولا محتاجه فهمت؟ ولذلك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. المعيشه والامور اللي قسمناها بينهم ما واحد يبقى الفحان ايه عنده كل مرافق عايش الحياة ما بندينا ده ده وده ده عشان يبقى محتاج وجايه يبقى محتاج وجايه يبقى محتاج يبقى انا الفحام ببعضنا الفحام ايه الفحام حاجه لان الفحام التفضل مش ممكن يتاتى بالله لو امننا كل اصحاب مواهب اللي يقدر يجمعوا يجعد على مكاتب زي ما قلنا زمان طب مين يطمس لنا الشارع بقى ان شاء الله حيجي واحد كده معاما وغيبا ومؤاتي يقول النهاردة اني هتفضل على الشارع بان انا نتفضل طب وما تفضلش النهاردة تفضل لبسالة لا ده لازم يربط هذه العملية بحاجة صاحبها الى ان يعمل عايز يأكل وعايز يأكل ولاده ومش عارف ايه ويطلع الصبح ايه الله زي ما قولك اطلع البكابورت اللي بينوزح البكابورت يقال من كده يقول يطلع الصبحي يقول يا فتح يا عليم ورزق يا كريم. ان يرزقه كده البكادورت في ينزل فيه وينجدد فيه لو قام لديا ما هياش حاجة كان يعمل يعملها ومن فضل الله على خاصة ان اللي وقف فيها يحدده فيه يحدده فيه وان ربنا بسهو تفتريرك شوية كده بعد ما كان بيسير بالجردل على كسه قال يجيب عربية ويشدها عمار وان قبل يشدها بازه وانجاب كده يجيب عربية ايه وقربه يفضل في ايه يفضل فيها فيه الله إذن ربنا قايز يلحل المصالح مش لحمة إيه مش لحمة تفضل إنما لحمة إيه آه ولذلك إن ربنا تبضلنا درجات ليتخذ بعضنا بعضا سبحية نبقى مضطرين وبعدين اللي يلقى بها بقى الله يقول له دم رضوك دي وضع عليك كده ومسانا دي يخل الخير فيها بقى يجي له خلصة يقوم يلزمها وما يورداش أبدا إيه وما يورداش يسيبه أخر وها الأول إذن فاتخاذ الولي أمر إي بس يقول لك خليك نصف اتخذ الولي بقى اللي ايه اللي لما تحوزه ات... يأتينا ايه اللي لما تتخذ ولي بقى من الاريار يبقى ما يمتعكش يقول يمق... مين اللي مش من بالاريار خالقه هذا يا يبقى اجعل وليسك لله هو يعمل لك ايه بقى هو يروح يسخر لك حتى عدوك كل غير الله التهذيل والتبذول أو ليه؟ أم أنك لأن الكون ده السما السماء earth؟ جاهق السماوات وال earth؟ خلقهما على غير مجتمع. وبدأ ثم دين عمل العملية في دي بأ أي بأي مصلحة لي؟ أتوجد عندني؟ أتوجد عندنا؟ أو من باطنة من من منهج هم اللي يهون وهم اللي ايه كل غير الله التهذيل وليا أو السماوات الأرض جاهق يعني مبتدئ الخط بتاع على غير مثال نفسه مش كذا وبعدين عمل زيه ده زي ما قلنا ان سيدنا عيسى هيخنق من الطير. ايه هيئه هيئه تضنيس هيئه مش بيخنق هيئه الطير بيخنق ايه النسك هيئه الطير يبقى هيئه الطير مش مخلوقه له انما اللي مخلوق له ايه النسك بتاع هيئه الطير فربنا فطر السماوات والارض قال لكين والسماوات والأرض دي بس رسي بالك منها انت كن من لها رتيبة قدامك ما انت باستخيلها انما لخلق السماوات والأرض اكبر من خلق الناس خلق السماوات والأرض اكبر من خلق الناس فكر فيها كويس ان السماء بدأينها بأيدي وانا ايه لمسعور وبعدين يجي في المفاتر دي والنائي الحق سبحانه وتعالى يستعملها في شيء نصلح وشيء نفسد على الاثنين، فلما أنت فئرة في الفرط في السماوات والأرض على خلقهما اكتفاء لا على غير مثال سمع، وبتقدير يحكم، يقول له صحيح، فبولا يقول بعد ذلك إذا السماء فطرت، إيش كده؟ هناك يقول تبارك الذي جاد الموت وله كل شيء الذي خلق الموت وحياة عيب، ليبدو ما أشرى ما لا، الذي خلق سبع سماوات اكتفاء، ما شرى في خلق الرحمن من تفرجها البصر، بصر كويس. هل ترى من سطوح؟ يعني شقوق بشوفها ملسة كده ولا فيها حاد؟ والله والكمية الواسعة دي كلها اللي بت... المفوقة الأرض والكنده كله كلها ما فيش أبدًا وصلة ولا لحم ولا أي حد. الله يبقى فطور هنا شقوق وفاجر هنا فالق الله فيه هو يشق للصالح ولا يشق للإنس للإنسان. لأن من عظمة الحق سبحانه وتعالى أنه يعطيك شيئا موجود لما يقولك يوعت السيف أن هو طلع من إنس. أنا خلق السماء والقرض صحيح إنه ما أقدر عملها إيه تنفسر الصف خلق الشمس إنما قلت تكوّر خلق النجوم الله الجبال الجباء الله كل خلق تقظيمه أمامك تقول مش ربنا خلقه بقانين يكون ثم ثلاثة من قدرة الحق يوحي عملي في إيه ينهيه ونزالت تجد مثلا أصل خاطر بعض العلماء قال ما فهمت قالي ما تفاطر إلا حين جاء أعرابي وقال فلان منازعني في بئر أنا فطرته أنا اللي ابتدأ في مش كم موجود هو ونظفه لا داني اللي بادئ إيه داني اللي بادئ أنا ما فطرته ليه أما أنا في أم لبئر يعني يعني ليه بينزل في الأرض كدوان الفاشاء أو غوطي غوطي غوطي غوطي لحد ما يصل إلى مرتبة إيه للسفراق السائلي بتاع الميا وييجي فيه شوية إيه شوية مية يبقى لما شقت شقت في البيت شقت إسلسل ولا لأ وفي سقف نسيب خلاص فالفطار السماء تعود شقت إيه كانت رصفا فطرناهما عشان تبقى صالحة إنما لما في بقى السماء فطرت يبقى يعمل جو ويعمل إيه ليحمل دي ما تستفكرش إن حاجة ربنا خلائها وبعد أني تتفرجت من النصاة إيما ولذلك حين يمتنوا الحق بخلط الحياة يقول لا قبل ما تمتنوا قبل ما امتنوا عليكم بخلط الحياة هحذركم اوعى تنغرب الحياة دي ولذلك أنا مش حقاق فا... بك وانت الذي بيزهل منك وهو كل شيء قدير الذي خلق الحياة والموت لا الذي خلق الموت والحياة الله <تصفيق> مالك ليه؟ عشان ما تقودش الحياة إلا ويصدقها ما ينقضها قبل أن تستقبل الحياة يعرف إن فيه ما قبل الحياة اوعى في الغار الذي خلق الموسع والحياة اوعى تخد الحياة إلا على إنها حتبدك بال إيه؟ قوة الحركة والإدراكة والقرابة واليقول له لا. لا قبل أن تستقبل الحياة آمن بما ينقض هذه بما ينقض هذه الحياة حين يمتل الحق بخلص الحياة الغلاب قبل ما تمتم قبل ما امتنا عليكم كلت الحياة هحذركم أوعة غرب الحياة دي والجلك أنا مش فار مش عفاضك وانتم الذي يظهر المنسوع وعلى كل شيء قدير الذي خلق الحياة والموت نعم الذي خلق الموت والحياة والله الله لا لا. ليه عشان ما تكش الحياة إلا ويسبقها ما ينقضها قبل ان تستقبل الحياة يعرف ان في لا قبل الحياة أوعة غرب جس الذي خلق الموتى والحياة. إيه هو أتاخد الحياة إلا على اللحظة الذكية إيه قوة الحركة والإدارة والإرادة والقول لا. يا قبل أن تستقبل الحياة آمن بما ينقبها فيه إيه بما ينقبها فيه الحياة. علشان تبقى وبعد قال شوف إيه في صورة اللحظة. وصار مات النور ينور. أنت تحب النخل النخل خالصين. طيب ها نحن قدرنا بينكم والمرض بعد ذلك الحياة والذلك ما ايه ما ينقض الحياة عشان ما تخدش المسألة كما بغرور اتذكرها كويس ان اللي بديك الحياة دي شدهن فرأيتم ما ايه ما انتم تخلقونكم فلنحن فالقون نحن قدرنا بينكم والمرض وما نحن بمسلوكين على ان نبدي امثالكم ومن شيئكم فيما لا وزرعوا بناكل منه ونشيك كده وتبقى مخضرة وفياس ويعروه مش عاد كنا كنه ضربوا بنادي جدي ونديكم منه نغضر نشيدها عليهم نتابعها فرأيتم ما تحرسون فأنتم تزرعونه وأننا هم زرعون انت بس تحرط الأرض وترمي البذرة انما والله ما شلقت في البذرة دي علشان كان مختزم فيه عجائب مختزم في البذرة ده ما يقفيتها الى ان يوجد لها جزل ينقص لها جزال يعني مش عايزها الارض على طول ولذلك في مجرد ما تخط الحباية الفولة العكسية اي حال تضربها في الارض يجيلها شونة التربة تقول تعمل ايه تقعد الفلقتين يدهم لها غزاء لحد الغزاء دا ما يقويه على انها تعمل ايه جزير بسيط كده ساعة الجزير دا ما ايه في الارض يبتدي يدعها ايه يعني في ام الورقتين للفرقتين دولي اول ورقتين بعد ما كانوا فرقتين فيهم الماده وبتدي مش عارفه ايه ارث ورقتين اثنين بقوا ايه انما بعد ما ادولها ايه بعد ما ادولها الموجب بتاعها علشان تبقى تكفه ويبقى لها جيز اللي ايه يبقى انت ما عملتش العملية دي انت حركته بس حرصت الارض دي ولذلك احترم الله عملك وقال افرأيت ما تحصصوا بس تعالى بقى شكاة مش حرافة أأنتم تنرعونه أم نحن نزارعونه لو نشاءه فتن نشد لكم لا بكم لجعلناه حفاظ نحن يبقى عدك النقمة ويجيك النور يقدر يعيش ميشين بقى مثال طبقا أفرأيتم الماء اللجه تشربون في حاجة من دي أأمتم أنزلتموه من المجن أم نحن المنزلون لو عرفت شوية المال للماكر دول بيدينه علشان يذرو في الأنهار ويذرو مسارب في الأرض ولتاعيون وأبر يطلع منه في فصل العملية دخل علشان أتصح كتبيت مية في الأزخلان عشان نجيب شوية مية مقطّرة شو بتقلّفنا ايه موقت وإناث وبعدين وحوش وبعدين نصلّط عليها المية وبعدين المية تعمل ايه تصدخ والبقر يطلع ايه هو هو نعمل له انبوبه كده تمشي فيها البخار وبعدين نعمل عليها حاجه ساعة عشان تتكثف وتنزل نقط النقطة بقى على فكره اللي فيك العمليه في دي ومش كان كده بس كان عقول تفكر فيها ازاي بسم الله دي معامل جهاز طويل عليه ده علشان انحصر من كل الكبدايه فلو ده في المطر اللي بينزل اضرار ده ويعمل سيول ويعمل مش عارف ايه لو علمت بقى شفت الكون ده كله والتاج الثلاث تربع الكره ايه مقاللة صحة واسعة ليه؟ مقاللة علشان البخر ده حتى البخر ده وإن ما كانش فيه قرارة برضو تعالف أبرز حتي وهاتك بايش مياه ونطرها على الأرض وبعدين بصي لها بعد يوم ولا تنين تلتكي في لها إيه؟ تتبخرت موفيش لا شمس ولا حرارة ده الدنيا بارد وإنك بارد أنت تتبخر إيه نشور التوت في حتيكي مش عالتي يتبخر كل الامل الرقعة الماء دي عمالة تتبخر تتبخر وتطلع في الجن عودة تخطير ويطلع بقى في الجو بعدين يصدف منطقة بردة وليح تعمله ويسعرف ايه ويسعرف ايه ويسعرف ايه وتروح نزل ايه اصرأيتم الماء الذي تشربوه هأنتم انزلتموه من المزن ان نحن المجنون وبرضو نقدر نعكره لو نشاؤز على النار ايه مجاجة اقرأيتم النار التي تروح هأنتم قد شأتم شجرتها وجاب المنظر الاول للوقود ممكن انشئكم ايه شجراتها اللي كانت خضره وبعدين عملنا منها وقود النحل الايه شوف ما افسدش النار افسل الماتمنون ونقدر نجيب الموت كده والزرع نقدر نعمل ايه يشير والميه نقدر نعملها ملح طب والنار يا رب ما قلتش ليه ونهدها كده وتعمل ايه قال لك لا ده انا عايزك على تذكره انا مش فاهميك هقالها قدامك كده اه افر النار التي ترون ان انتم شجرتها ام نحن الموتئون نحن جعلناها ما قالش احنا نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمتقين اشرح ليك مرادته العظيمه سبحان الله وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا لا يمكن أن أتذن إذن اتخاذ الولي أمر وارد بس شوف من الآية اللي تتخذ إيه وقال وذلك احنا قلنا زمان ربنا يريد أن يربي خلقه على المصاحة منذكر السليم وقل إيه وتوكل على الحي الذي لا يموت التخصيدة ولي وبعدين إيه دي ما قلنا فتس منك وقال أصيب الحكابات كاما إنما شوف مين وتوكل على الحل الذي يقوم بأدل ولاية للصحيح وفي السماوات والأرض شو باع في قوله سبحانه وهو يطعم ولا يطعم يطعم ولا يطعم أما إلا جابنا حتيت الطعام أما أنا في الأنزل الرزق, الرزق معين رزق ينتفع به مباشرة وهو الطعام والإيه الشرق لا ينتفع به مباشرة ورزق جبلة لا تنتفع به مباشرة إنما ما تقدرش تنتفع به مباشرة وإن هو اتبق صحراء ومعاه توم جهر ولا لا أشكل باس مياه ولا نجيب عيش يعمل إيه ولا يساهم الشيء هو رزق صحيح إنما هرزق ينتفع به مباشرة ما في شو رزق يبقى ينتفع به مباشرة إيه طعام وشراب والكسر الكسوديا ما بنحتاج لها لا يمكن كل ستة شهر ده اللي يعني إلا ما اتطعامه السراء <تصفيق> مش يومي يومي دف طب يا ريت يومي خلاف كده ده انت تشوف دلوقتي ال ال ال الأفوابها بتبطلش بمشبقة دلوقتي اللي ما بيكونش واجبط الظهر بيأكل كس بيأكلوش بيأكل مش تقول لي طول اللي هقاري الأشياء ماش يبقى إذن وهو يطعمه لله. الطعام المقوم الأساسي للحياة تنعاني السوالي عشان يبقى ينصرت أو يساعدك يبقى لازمه حياة ولا قوة والقوة دي أساسها الطعام نقول نقول نقول ده المسألة الأساسية بتاعته هو اللي انت عايزه يساعدك ده هو بيطعم قوه بيقولك يا سلام بجد قاعد يشوف كده يطعم ولا يطعم يقول لك ما احنا مش فاهمين قال ال ام يبقى الطفل بي ايه, ايه بيطعم ولا يطعم الام بتطعمه بتبقى تطعم ولا لا وهو يجيب لها بزها الاكل ومش عارف ايه ولا تبقى هي ايه واحد يطعم ولا يطعم بأول لا حوله وواحد يطعمه بتطعم كفلهم ووجه يجيب لها يطعمه وواحد يطعمه على يطعمه هو يعف. يبقى الوالي بقى نهوز بقى اللي يعني يبقى هو النبي ايه يطعم الله انما هو ايه ما يطعم لما تاتسس اللي يطعم ولا يطعم ولا الصور العقليه دي كلها صوريتها بتقول كلها يا الحفه حتى الوسط اللي يطعم وغيره يطعمه برضه بتقول ايه لان الست بتطعم مين ابنه وجوزها جايب لها ايه يطعمها ابو جوزها جايب لها يطعمها جايب الأكل والشرب جايبه من جيلهم السوق والسوق من ليه جايبهم للمين المين جايبهم ليه الله وصلت لمين وصلت لمين تقول لي انا وصلت لمين يبقى بقى تجبها من اثورني ولا تجعل ولية في الوسائط اجعل وليك في الغاية وهو يطعم ولا يطعم قل إني أميك برضو قول عشان يبقى مش أمر من عندي سيدنا رسول الله لا الأمر من فوق ليه أمعال علشان يبين منزلته من الآدر منزلته من مين من الأمر وهو أمير الله ليه لأنه لما قولني اللي بأمر طب من تبشر زينا يمكن تغلق برضو ما فيش حد شاب على واحد شورة فيه أو تلعي تخايبت بقول لا ده انا ايه وامرت فاني ممسك في امر امره ولذلك انا الاول المسلمين قبل ما اطلب من غيري يعمل شيء بعمل ايه تاني اه انا الاول انا ايه امرت الاول قل اني امرت ان اكون اول المسلمين انا مش عامل اول المسلمين تفضلا ده بالامر ولا يقول الانسان بالامر ده الا اذا كان الامر من الاعلى شرعا لا. قل إني أمرت أن أكون أول من تسلم. ليه؟ مالذي أن عظمة الأمر أن نلزم نفسه أولا. نلزم نفسه، ولذلك لما يصر البنيان راي يفتح الأندلس ومش عارف كيف بتاع، وراحين على موت تعريض وهم مسؤول البربر وشوي بتاع، وبعدين ركبوا السفن ومش عارف كيف وبعدين خلقوا السفن ولا مش عارف ويرلقوها ولا إيه؟ أن أنا لم أمركم أمرا أنعنه بمجوة أنا مش أمركم في لا أنا حات وياكم واعلموا أني عند منتقى الجمعي حامل بنفسي على طاغية القوم لذريك أطاطله إن شاء الله خلاص يبقى هو ما أمرش أمره هو إيه آتت الأيامر إني واحد يأمر أمر النفسي تقول لك التموين جديك أبدا وهو يروح له أبدا كده يا لأ الأمر لازم قبل ما تأمره إيه ولذلك كل ما قاله سيد نعرفه حكم أبدا إيه من الدنيا أنك حكمها ده أبدا ده هو حكم نفسه أولا فحكمت له الدنيا فوق حكم نفسه نتنيج وحكم ما ده حكم نفسه يحكم اللي حواليه ولا لا يوم يجي اول ما قول انا عزلت لما انا اوزل الطرار بكذا يوم يجي مع مين الارايب اللي ما ظنت انهم يروحوا للناس واستغلوا صناتهم بيه ويطلبوا حدث او يجي للناس زريعة ان لو ذلكوا حد من الارايب اضربوه يقول انا حاق وشرعوا كذا فوالنزع نفسي بيدي من خالفني الى شيء فيه لاجعلنه نكامل للمسلمين ساعة ما يشل كل المأل على أقارب وعيلته وأهله كده. لما يجي واحد يطلب من مسح على حكاية تعالفة من الوالي الأمر مش مرض على دي إنما الناس بتطنش ليه؟ يمكن الوالي الأمر يعني غلبان ما هو جعلته إن أهله وقربه بيستغلوا حاجة وكع. والناس من تحفظ بالجميل هني. يبقى حدث. يمكن يكون عاجل لا داري ولا أيه. لأنما الناس هي كده. لما لما يجيون ترى يقول أنا حأمر بكذا. أو حد يستغل لي إيش؟ ولا يخبب حجر اسمي ولا يلمس اي حجر اسمي اللي يقلل كده الاسلام اول والتاني حاجعله لا الكلام تستقن الامور ولا ما تستقنش ايه يبقى انا اوله ايه يبقى انا ما بأمركش انما قاسد دلوقتي ان كل واحد يتكلم في الاسلام وعايز الناس كلها تبقى مسلمين وهو لا يقول له يا فوان كنت عايز كده وريني انك مسلم الاول ايه الاول على نفسك وبعدين اثبت منه وما سدعت صحيح قل اني أملت أن أكون أول من أسلم ومعنى أسلم يعني يلقي جمان حياته إلى من يثق بحكمته وعذلك أسلم جمانه لمين وانت تسلم جمانك لمن؟ احنا الأول بنسلم جماننا لآبائنا واللي بيتولى تربيتنا لي لأننا بنشوف هو اللي تعبد هو والشيعان هو اللي عمل فلم يقول لي أعمل حاجة أعمل لكن بعد مدة تشد بقية زياتية وما دمت تشد بقية زياتية بقى أقول لك الله لا لا دي وقت ضائع إيه قلت متلبست من طنون قصير وأقول لك لا انا عايز من طويل قلت متلبست اللون عشان يستحمل الوسات وأقول لك لا أنا عايز اللون اللي الله الله اتبدأ فيك إيه تحطين غتيه وما دمت ما دمت بقى إيوه اعرف ان اوامرك عنده مش انتي هزي الفرصة الاولية قبل ان تكون له ايه زاتية وربيه انما احنا اكتنا ان انا بيعمل ايه نجملت ان في وقت التربية لما لوش ريزة فيه وبعد اني بيقول يلا رب الشباب يقول لي رب الشباب ما يتربى الشباب طاقته تستغل التربية فات ايه فات اوانا لاني بقى اكله ايه بقى اكله زاتية فانتا ما تغلطش الأول وبعدين تيجي تغلط الثاني. قولي الشباب ده إن أعهم إن أنه إن إن هو ما تربيش قويس ويجي يقولك أنا والله فأنا ما تربيش قويس وعند استعداد أنك تربيعني اللي تقولنا عنه إحنا بكس يبقى على العين والرأس إنه ما تلك في أمره بأمره بأكله إيه بأكله جاتي بجمع بأكله جاتي يقوله ما أكله جاتي مفهم الكلام مرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المساكين كل من. إن سيدنا رسول الله ينقل عن الله أنه قال له كل إن شارك هو وكل إن يولا تكوننا المشركين يعني أنها يسيكم أن, أن تكون مشركين اوعى تتعظم أنا أمرت بهذا الأمر وأنا المصطفى وأنا المختار وأمرت بهذا الأمر اوعى وحد يجد غضاة في أن يوجه من خالقه الغضاة في أن توجه من مساوي إنما توجه من خلصك سهل أبدا ولذلك النبي عبد الله حين كان ينزل بسا تيجي حرسة ليس لله فيها حق لسه ما فيش حق يوم النبي يوش حق ما يعلم يفتعل فيه وبعد ذلك إن كان صح يوفى ربنا وما كانش صح يعدل الله. الله وبعد ذلك مين اللي بيقول إنه عدله بقى هو نفسه اللي يقول ربنا عدللي لأنه لا غضاة في أن يعدل له ربه إنما الغضاة في إن واحد ثاني يعدله وأمانه ولا مش أمانه وبعدين تلتي في التلائي يقول على الشكر وأنه تعجل وربنا لن يعني وأنه لا بلاش مكانش صحديا ومع ذلك لا يتعدى الحكم احتراما لاكتهاده صلى الله عليه وسلم يقول له عفا الله عنك لما أزنت لهم عفا الله عنك لما أزنت له الله يبقى ايزا المسألة لعفو كان غلط لكن اكان لله حكم الفقالفه رسول الله وما اتهد ببشريته لما اجتهد ببشريته مين اللي عبدله يوم هو اللي يقول هو شوف امانة بقى بيجيب عليه عليه هو يبقى ايزا لأن اللي بيعدله مين آه يوم لما يجي لكي كده وبعضين التنائم ايه الكراسة مشتوبتها على كل مخير بالأحمر قالوا ها كده وكده بلقم اكتده قالوا ها ده المساكش اللي دخل هو العمل اللي هالك اللي يعني حتى مش المدرس الله فإذا كان المصور أعلم يبقى شرف لي ولا مشرف لبقى أنا لحل العناية طيب ولا تكونن من المسلكين قل إني أطاق إن عصيت ربي عذاب يوم ومن عظيم بقى أنت مستقر ولا يجال الخوف واربو عندك قال لك ايه ولان قدر الله لا يملكه بقى ربنا يقدر حاجه وبعده القدر هو اللي يحكم لا الله يملكه عن يغيره قدره يبقى القدر ما يملكش ربنا ايه اصاف انعصيت ربي عذاب ايه ثم علق الخلط على شرق اين عصت ربك اين عصت ربك رب الله انعص ربه ده ما يخبشه لكن ليه خاطئة بأمر طبيعي يبا إذن بيتكلم منطق تطلي ولا لا إن عصيت ربي فإن علقها على شرط لا يتأثى منه لأنه معصم يبقى مش حيز الفطر لأنه أفاف إن إيه إن عصيت شيء إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يسرط عنه يوم إذ تقدر حماك من يسرف عنه العذاب يوم القيام بقى فيه رحمة من مين من الله